فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أغطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وَإِذْ أخذنا من النبيين ميفاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميفاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعدني الكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم اذ جاءتكم جنود إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون, وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتني المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 ورسوله وصدق اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم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 وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورفكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قَدِيرًا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 وإن كنتن تردن الله ورسله له والدار الآخرة فإن الله أعدني المحسنات منكن أَجْرًا عظيما وحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لشتنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا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 واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا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 لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له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 وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم القومه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وباعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا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 وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِنْ مَنْ عَزَلْتَ فَلَا دُنَاهِ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَبْلَغَ أَن تَقْرَأَ عينهن وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَى بِمَا أَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ مِثْلَ مَا مَضَى وَلَا أَن تَتَبَدَّلَ بِهِ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا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 ولكن إذا دعيتم فادخنوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُهُمْ عَن مَّتَاعٍ فَاسْأَلُوهُم مِّن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ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 إخوانه، ولا أبناء إخوانه، ولا أبناء أخواته، ولا نسائه، ولا ما ملكت أيمانهم، والتقين الله.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 ملعونين أينما فقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا اسألك الناس عن الساعة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 وقالوا ربنا إلا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا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 فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا